أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وصلى الله على محمد وآله الصيبين الصاهرين تعقيب الاستثناء بجمل متعددة قد عمومات متعددة في كلام واحد، ثم يتعقبها استثناء في آخرها، فيشك حينئذ في رجوع الاستثناء لخصوص الجملة الأخيرة أو لجميع الجمل. مثاله قوله تعالى والذين يرمون المحصنات. <تصفيق> ثم لم يأتوا بأربعة شهداء فاجدوهم ثمانين جلدة ولا تقبلوا لهم شهادة أبدا وأولئك هم الفاسقون إلا الذين تابوا فإنه يحتمل أن يكون هذا الاستثناء من الحكم الأخير فقط وهو فسق هؤلاء ويحتمل أن يكون استثناء أن يكون استثناؤه ويحتمل أن يكون الاستثناء منه ومن الحكم بعدم قبول شهادتهم والحكم بجلدهم الثمانين واختلف العلماء في ذلك على أربعة اقوال الكلام يقع في مطلب جديد حاصل هذا المطلب إذا ورد عمه في جمل متعددة وتعقبه خاص وتعقبه استثناء وتعقبه استثناء هل هذا الاستثناء يعود إلى الجملة الأخيرة فقط أم يعود لكل الجمل أعيد السؤال إذا ورد عام في جمل متعددة ثم تعقبه استثناء فهل هذا الاستثناء يعود للجملة الأخيرة فقط أن يعود لها ولباقي الجمل أي يعود للجميع مثلا مثلا إذا قال المولى لعبده أكرم العلماء وأكرم الخطباء وأكرم الهاشميين وأكرم الفقراء إلا الفساق منهم وأضحى الجملة أكرم العلماء واحد وأكرم الخطباء وأكرم الهاشميين وأكرم الفقراء إلا الفساق منهم هذا الاستثناء إلا الفساق منهم يعود للجلة الأخيرة فقط يعني أكرم الفقراء إلا الفساق والباقي نتمستك فيه بأثارة العموم أن هذا الاستثناء يعود لجميع الجمل أكرم العلماء وأكرم الخطباء وأكرم الهاشميين وأكرم الفقراء إلا الفساق من العلماء من الخطباء من العاشميين من الفقراء الاستثناء يعود لمن هنا بالجملة الأخيرة فقط أن يعود لكل الجمل مثال آخر احترم الناس وأكرمهم احترم الناس وأكرمهم بعد احترم الناس واكرمهم واقض حوائجهم وسلم عليهم إلا الفساق منهم إلا الفساق منهم هذه إلا الفساق الاستثناء يعود للجملة الأخيرة فقط ولا يعود للباقي ان يعود لكل الجمل واضع السؤال فنعود اذا ورد ام في جمل متعدده هذه الجمل مذكوره في الكتاب وتعقبه استثناء فهذا الاستثناء يعود للجمله الاخيره فقط ان يعود لكل الجمل في المسألة في أخوات القول الأول القول الأول يقول أن الاستثناء يرجع إلى الجملة الأخيرة فقط الجملة الأخيرة فقط. وحتى يعود هذا الاستثناء إلى كل الجمل أو إلى بقية الجمل يحتاج إلى دليل إذا الدليل موجود نعم أما مع عدم الدليل فهو يرجع للأخير فقط ولا يعود للباقي إذا عوده لغير الأخير بحاجة إلى دليل القول الثاني يقول بالعكس نحن نقول يعود الاستثناء للجميع وعوده للأخير فقط هو الذي يحتاج إلى دليل عكس القول الأول الثاني عكس الأول يعود للجميع وعوده للأخير يحتاج إلى دليل ومع عدمه فيعود لجميع الجمل القول الثالث يقول الأمر مجمل نتوقف الأمر مجمل فليش لا يعود لا للأخير ولا للباطل الأمر بالنسبة إلينا مجمل وإن كان تكملته وإن كان رجوعه للأخير قطعيا قطعيا إلا أنه مزبل في الباطن. وعيد القول الثالث القول الثالث يقول عدم ظهور عرض الاستثناء في أحد الجمل. نتوقف. لكن عود الضمير عود الاستثناء عفوا عود الاستثناء للجمله الاخيره حتمي عود الواضع بعد قطعي هذا الا انه مجمل في الباقي ما ندري يعود او لا يعود اما في الاخير فقطعي اما في الباقي فمجمل القول الرابع يقول بالتفصيل صاحب القول الرابع يقول نحن نفصل بين أمرين الأول أن نقول هكذا إذا تكرر إذا تكرر الموضوع في الجمل فيعود الاستثناء للأخير فقط مثلا المثال الأول أكرم العلماء وأكرم الخطباء وأكرم الهاشميين وأكرم الفقراء إلا الفساق منهم واضح اذا تكرر هنا الموضوع أكرم أكرم متكرر إذا تكرر الموضوع هنا طبعا الموضوع في الحكم تكرر الموضوع في الحكم هنا إذا تكرر فيعود للأخير فقط وبينما إذا لم يتكرر هذا الثاني إذا لم يتكرر الموضوع في الجمل فالاستثناء يعود للجميع مثال الثاني اقضي حوائج الناس عفوا احترم الناس واحسن الظن بهم احترم الناس واحسن الظن بهم واقضي حوائجهم إلا هنا الموضوع لم يتكرر هنا الموضوع لم يتكرر احترم الناس واكرمهم مثلا وسلم عليهم الى اخره هنا الموضوع لم يقل سلم على الناس هنا الموضوع واحد مثلا اكرم الناس واحترمهم وسلم عليهم وقضي حوائجهم إلا الفتاق خب إذا لم يتكرر الموضوع هنا المصنف أو المفصل يقول فالاستثناء يعود للجميع المثال الثاني يختلف عن الأول واضح الثالث الثاني يختلف عن الأول <تصفيق> نعم <تصفيق> نعم الموضوع واحد صاحب هذا التفصيل يقول لماذا قلنا إذا تكرر الموضوع يعود للأخير وإذا لم يتكرر يعود للجميع يقول دليلنا أن الاستثناء يحتاج إلى موضوع ما يمكنني أقول هكذا دارسًا إلا زيدا ما, ما عندنا موضوع الاستثناء يحتاج إلى موضوع في في المثال الأول المواضيع متعددة المواضيع متعددة أكرم الناس عفواً أكرم العلماء وأكرم فالموضوع متعدد فالجملة الأخيرة فيها موضوع مستقل وهو أكرم الفقراء إلا الفساق فالاستثناء في الجملة الأخيرة إلى جانبه موضوع مستقل وهو أكرم الفقراء فيعود الاستثناء إلى ذلك الموضوع إلى إكرام الفقراء فقط وفي الباقي متكث باصاله العموم فنقول كل موضوع الاء من تلك الجمل المتبقيه هذا واضح اما في المثال الثاني فالموضوع لم يتكرر والاستثناء يحتاج الى موضوع والموضوع في الأول فقط ولم يتكرر فالاستثناء يعود للموضوع والموضوع في الأول فيشمل الجميع هذا الدليل المفصل مثل الثاني نقول هكذا احترم الدليل دليله يقول الاستثناء يحتاج إلى موضوع والموضوع هنا موجود في صدر الكلام فقط ولم يتكرر كما في المثال الأول إذا كان الموضوع في الصدر ولم يتكرر والاستثناء بحاجة إلى موضوع فالاستثناء يعود يعود للموضوع الموجود في الصدر والموضوع الموجود في الصدر يشمل كل الجمل فيعود الاستثناء للجميع الجميع يقول. لماذا اختلفت الاقوال واضح فيه هذا السؤال خلوه لا نخذع اصلا المصنف يقول القول الرابع عندي ارجح القول الرابع والتفصيل ناخذ على السؤال الثالث السؤال الأول. القول الرابع عندي ارجح اذا اردت ادللت هذه الاقوال تطلبها في المعالم كتاب المعالم تفصل الاقوال الاربعه ناخذ على هذا الوقت صحيح مبوات المعالم اقوال مجد مفصله كل قول له بريد صوابه هذه اربعه اقوال المصنف يقول القول الرابع عندي ارجح بل وبه يمكن الجامع بين الاقوال البقية بين الاقوال الاربعه قال يقرأوا الكتاب قال تعقيب الاستثناء لجمل متعددة <تصفيق> يعني كما تعلمون طبعا هذا الكتاب يعني قبله في الحوزات كان يقرأ كتاب المعالم كتاب المعالم كان يقرأ هذا بديل عن ذات الكتاب ف اغلب المطالب هنا اذا كانت هنا مختصره مضغوطه كما المصنف دائما يكرر اخذ على نفسه الاختصار في هذا الكتاب لأنها رساله مضخه يعني فاذا اردتم شرح الاقوال ادله الاقوال تجدوها عارضا في كتاب المعالم المفصله قد تلد عمومات متعدده في كلام واحد ثم يتعقبها استثناء في اخرها فيشك حينئذ في رجوع الاستثناء لخصوص الجمله الاخيره فقط او لجميع الجمل مثاله قوله تعالى والذين يرمون المحصنات هذه احكام متعدده ثم لم يأتوا بأربعة شهداء في الحكم الأول تجلدوهم ثمانين جلدة واحد ولا تقبلوا لهم شهادة أبدا ناء وأولئك هم الفاسقون ثلاثة إلا الذين تابوا إلا الذين تابوا يعود الآخرة فقط واولئك هم الفاسقون يعني الا الذين تابوا ليسوا بفاسقين او لا يعود للجميع الا الذين تابوا فلا تجلدوهم واقبلوا شهادتهم وليسوا بفاسقين الاستثناء يعود لمن قال فانه يحتمل ان يكون هذا الاستثناء من الحكم الاخير فقط وهو فسق هؤلاء فالا الذين تابوا فليسوا بفاسقين صار واضح يعني الذين يرمون المحصنات فسقه الا الذين تابوا ويحتمل ان يكون استثناء منه يعني من الاخير ومن الحكم بعدم قبول شهادتهم والحكم بجلبهم الثمانين يحتمل هذا ويحتمل ذات يعود لمن؟ واختلف واختلث العلماء في ذلك على أربعة اقوال الأول ظهور الكلام في رجوع الاستثناء إلى خصوص الجملة الأخيرة وان كان رجوعه الى غيره ممكنا ولكنه يحتاج الى دليل يحتاج الى قرينه عليه ومع عدم القرينه فيرجع الى الاخير فقط هذا القول الاول القول الثاني بعكس الأول ظهوره يعني ظهور الاستثناء في رجوعه الى جميع الجمل وتخصيصها بالأخيرة فقط هو الذي يحتاج إلى دليل عكس القول الثاني تماما القول الثالث عدم ظهور الاستثناء في واحد منهما القو... من من ال... من, ال... من منها نفترض ومنها مو منهما عدم ظهوره في واحد منها أتكم مقصدها وهو الأصح هو الأصح وان كان رجوعه الى الاخره متيقنا عدم اسمه عدم ظهوره في واحد منها وان كان رجوعه الى الاخره متيقنا على كلها اما ما بعد الاخير قلنا في أثناء الكلام فتبقى مجملة لوجود ما يصلح للقرينة فلا ينعقد لها ظهور في العام فلا تجري أو فلا تجرى أطالت العموم فيها يبقى الأمر فيها مجمل القول الرابع التفصيل بينما إذا كان الموضوع واحدا يعني لم يتكرر للجمل المتعاقدة لم يتكرر ذكره وقد ذكر في صدر الكلام مثل قولك أحسن إلى الناس واحترمهم واقب حوائجهم إلا الفاسقين يعني من الناس من الناس لم يقول الناس الفقراء الناس العلماء لم يقلها هذا الموضوع واحد وبينما إذا كان الموضوع متكررا ذكره لكل جملة كالآية المتقدمة أو كالمثال الأول أكرم العلماء وأكرم الفقراء إلى آخره وبينما إذا كان الموضوع متكررا ذكره لكل جملة كالآية الكريمة المتقدمة وإن كان الموضوع في المعنى واحد في الجميع أكرم أكرم أكرم فإن كان من قبيل الأول اللي هو عدم تكرر الموضوع هذا الدليل فهو ظاهر في رجوعه إلى الجميع لماذا؟ لأن الاستثناء إنما هو من الموضوع باعتبار الحكم والموضوع هنا في الجملة في المثال الأول لن يتكرر لم يذكر الا في صدر الكلام فقط فلا بد من رجوع الاستثناء اليه الى الموضوع الموجود في الصادر لان الموضوع قد ذكر عفوا وان كان من قبيل الثاني وهو ان الموضوع متكرر اكرم العلماء واكرم الخطباء وإلى والاخره فهو ظاهر في الرجوع إلى الأخيرة فقط لماذا؟ لأن الموضوع قد ذكر فيها مستقلا أكرم الفقراء إلا الفساق منهم فقد أخذ فقد أخذ الاستثناء محله, محله, محله ويحتاج تخصيص الجمل السابقة إلى دليل آخر وهذا الدليل مفقود بالفرض فيتمسك بأصالة عمومها إن قلت إن قلت هذا ما بينا في الشرح إن قلت نحن لا نقبل التمسك بأصالة العموم في بقية الجمل ورجوع الاستثناء إلى الأخير فقط لا نقبل هذا لماذا لأن, المتكل... لا لأن الجمل فيها قرينة تدل على التخصيص لأن الجمل اكتنفت بما يصلح أن يكون قرينة على التخصيص فلا نتمسك باصاله العموم إن قلت هكذا أعيد, أعيد السؤال قد يقال قد يقال أنتم في التفصيل قلتم هكذا قلتم حيث أن الموضوع متكرر يعود الاستثناء إلى الموضوع الأخير وفي الباقي نتمسك بأطالة العموم فلا يعود الاستثناء إليها قلتم هكذا المستشكل يقول نحن لا نقبل هذا الكلام لماذا؟ قال لأنه يوجد في الكلام ما يطلح أن يكون قرينه على عود الاستثناء للجميع وليس للأخير فقط فلا يظهر عموم للجميع بعد وجود هذه القرينه إن قلت هكذا قلنا هذا الكلام مردود على صاحبه لماذا مردود؟ لأن المتكلم في مقام البيان لأن المتكلم في مقام البيان فلو أراد تخصيص الجميع لبين ذلك وحيث لم يذكر تخصيص الجميع فنحن نقول هكذا الاستثناء يعود للجميع، وفي الباقي تتمسك بأصالة الأمور. شوفوا، وأما ما قيل هذا الإشكال أن المقام من باب افتناح الكلام بما يصلح لأن يكون قرينة، فلا ينعقد للجمل الأولى ظهور في العموم. إن قلت هكذا قلنا فلا وجه له هذا القول لا وجه له لماذا؟ لأنه لما كان المتكلمون حسب الفرضي قد كرر الموضوع بالذكر واكتفى باستثناء واحد وهو أي الاستثناء يأخذ محله بالرجوع إلى الأخيرة فلو أراد المتكلمون ارجاعه الى الجميع لوجب عليه على المتكلم ان ينقل قرينه على ذلك ان قلت قد قل يريد الجميع ولم ينصب قرينه قلنا والا يعني وإلا لو اراد الجميع ولم ينصب قرينه كان مخلا ببيانه والحكيم لا يخل ببيانه واضح الإشكال والجواب وهذا المصنف يقول وهذا أي القول الرابع هو أرجح الأقوال بل وبه يكون الجمع بين كلمات العلماء يعني اختلاف الأقوال فمن ذهب إلى القول برجوعه إلى خصوص الجملة الأخيرة فلعله ناظر فلعله كان ناظراً إلى مثل الآية المباركة التي تكرر فيها الموضوع ومن ذهب إلى القول برجوعه إلى الجميع فلعله كان ناظراً إلى الجمل التي لم يذكر فيها الموضوع إلا في صدر الكلام كقولنا احترم الناس وأكرمهم وسلم عليهم وقضي حوائجهم إلا الفساق منهم هذا الموضوع بعض فيكون النزاع على هذا لفظي مو نزاع حقيقي ويقع التصالح بين المتنازعين انتهى هذا النفل واضح؟ أو عندكم سؤال أو إشكال أو استفسار؟ تفضلوا فضل. نعم. ثم لم يأتوا بأربعة شهداء. ليش فجندوهم واحد؟ هذا موضوع الجلد موضوع المعرفة. عدد؟ المعرفة. لا. لا. لا. شوف كأن كأن الآية هكذا تقول فجند الذين يرمون المحصنات ولم يأتوا بأربعة شهداء. هذا موضوع تعال. ولا تقبلوا الذين يرمون المحصنات ولم يأتوا باربعه شهداء لا تقبلوا لهم شهاده بعد بعد والذين يرمون المحصنات ولم يأتوا باربعه شهداء فاولئك هم الفاسقون إلا الذين تابوا الا الذين تابوا يرجع الى الحكم الاخير فقط او يرجع الى كل الاحكام فالموضوع كاين هنا متكرر اكيد اذا صح انا داش احسن ايه بالمطالع ايضا احسن الناس واختار من بتاع اكثرهم اننا نقدروا نختار من الناس وقت حوائج الناس نعم كاين هنا موضوع واحد شلون بدنا نعمل الموضوع متكرر شلون هنا بيغادروا انتقلنا من الموضوع هاي بدي اشكر مرة ثانية اي بدي يعني إنها مثال أحسن من نعم واحترم, واحترم الناس نعم مقضي الناس نعم لذلك حال الآن من الملكون فيها هذا المثال بينما نقول لأنه ما يكوث إنه لم وقد ذكر في المثال الشرعة مثل أقويته كده شكال الله نعم شكال مقضي نعم أحسن شكال هم المثال الآخر شيكا نتاين لا, لا, لا المثال اللي ذكر في هذا كما شاب أقرب العلماء، نعم. هذا الموضوع متكرر صحيح؟ العلماء والخطباء وكذا لا. نعم. احتمال وارد. احتمال وارد. عن شيء من القديم ملين. نعم. هو هذا شه هذا لا اشكال في أنه هذه الآية. من قبيل احترم الناس وفي حوائل عاشرين هذا من قبيل هذا حتى تحترم الناس هذه الضمائر يمكن أن نبذلها بكلمة الناس الناس الناس هذا احتمال يعني لكن إذا لم يحطفوا إذا قلت أن الألغية يرمون المحطنة لا ثم بعدها سعر بها بعض تجلدوهم لا تجلدوهم, تجلدوهم منهم ولا من المحطنة ولا تقبلوا لهم منه الموضوع. فالموضوع واحد مو على اشكالهم مقبول يا فاشكال واحد المطلب الثاني مطلب جديد تخصيص العام بالمفهوم قلنا سابقا ان المفهوم ينقسم الى قسمين مفهوم الموافقه ومفهوم المخالفه مفهوم الموافقه مثل قوله تعالى ولا تقل لهما اف صحيح فمن باب اولى عدم الضرب والشتم الى اخره فالحكم, فالحكم في المنطوق نفسه هو الحكم في المفهوم يعني قول أفل الوالدين حرام وضربهم أيضا حرام أما مفهوم المخالكة فما كان الحكم في المنطوق يخالف الحكم في المفهوم مثلا تقولنا هكذا إن جاءك زيد فأكرمه مفهوم شيء يصير إن لم يأتي فلا تكرمه. مفهوم الحكم المفهوم غير حكم القرآن. سؤال. هذا واضح محل البحث مو هذا سؤال. هل يمكن أو هل يجوز تخصيص العام بالمفهوم أو لا؟ هذا محل البحث. هل يجوز تخصيص العام؟ بالمفهوم ام لا شلون نعمل كيف نخصص العام بالمفهوم <تصفيق> مثلا التفتوا الى هذا المثال حتى المطلب يصير واضح اذا قال المولى لعبده اذا قال لهم هكذا اضرب كل فاعل للمنكر حتى ينتهي عن غيه واضح عن غيه عن منكره عن فعله اضرب كل فاعل عام ولا معام عام ولا لا اضرب كل فاعل للمنكر حتى ينتهي عن غيه عنفع غير غيره شيلوها غيروها عنفع له إذا هم كل مصاعبه عن منكره الله حتى ينتهي عن منكره واضح ثم التفت العبد فرأى والده يفعل المنكر واضح المولى يقول كل واحد يفعل منكر اضربه حتى يترك المنكر هذا العبد في اثناء البحث راى والده يغتاب الناس هذا منكر منكر راى والده يشرب الخمر اجلكم الله هذا منكر ايضا سؤال فهل يجوز له ان يضرب والده ام لا واضح العام العام يقول اضرب كل فاعل فكل فاعل يشمل الاجنبي عن العبد يشمل القريب من العبد والقريب يشمل الاخ والخال والام والاب والابن الاخري فالعام يقول اضرب كل من يشعله منك لكن عندنا آية في القرآن تقول ولا تقل لهما اف واضح مفهوم الموافقه فيها ما هو لا تقل لهما اف مفهوم الموافقه لا تشتم لا تشتم صحيح لا تضرب هذا من باب اولى لا تضرب صحيح لا تبصق اجلكم الله في وجه الان واضح طب الايه قالت لا تقل اوه العام يقول ابرد لا مفهوم الايه الاولويه مفهوم الموافقه هنا عدم الضرب خب هذه الايه بالمفهوم عدم الضرب الاولويه هل تخصص العام واضح المثال لو اعيده مره ثانيه وهذا مثال ولا تقل لهما اوه إحنا رح نستفيد من الآية مفهوم الأولوية مفهوم الموافقة وهو من باب أولى عدم الشك والضرب حكم الأف حرام لا يجوز حكم الضرب أيضا شنو حكمه فمفهوم الموافقة أيضا فهل نستطيع تخصيص العام بمفهوم الموافقة أم لا واضح سيد العبد واضح سيدنا محمد واضح واضح المطلب إلى هنا صار السؤال خب اتفق العلماء اتفق العلماء على جواز تخصيص العام بمفهوم الموافقه قالوا جائز قالوا يجوز فنقول هكذا فنقول هكذا نخصص العام اضرب كل فاعل للمنكر حتى ينتهي عن فعله عن غيه عن منكره إلا, إلا الوالدين إلا الوالد. فهذا العام خصص لكن بمفهوم بمفهوم الموافقة اتفق العلماء على جواز تخصيص العام بمفهوم الموافقة واضح انما الكلام مثال واضح صوت مثال موافقه تحتاج الى مثال اخر لا واضح الحمد لله انما الكلام كل الكلام في جواز تخصيص العام بمفهوم المخالفه هل يجوز أم لا واضح مفهوم المخالف الحديث يقول هكذا كل ماء, كل ماء طاهر كل ماء طاهر كل ماء طاهر فقط فقط كل ماء طاهر هذا عام يشمل كل أنواع المياه يشمل الماء القليل والماء الكثير يشمل ماء البئر وغير البئر يشمل الماء النجف وهضع بعض كل ماء طاهر وغير النجف أيضا كل ماء طاهر خب لا التجد مفهوم المخالفة إذا جاء حديث هكذا يقول إذا بلغ الماء قدر كر لم ينجزه شيء واضح بعد هذا هذا منطوق شنو مفهومه إذا لم يبلغ حذر كل رين فينجس بالملاقات صار واضح خب هذا المفهوم المخالفة هل يمكن أخصص به العام أقول هكذا كل ماء طاهر كل ماء طاهر الا إلا الماء القليل فإنه ينجس بالملاقة أقول هكذا أم لا يجوز هذا القول أم لا واضح السؤال شوفوا العام كل ماء طاهر يشمل الماء القليل والشكل أعام النجس وغيره واضح هذا غير النجس عفوا خب هذا بصوم المخالفة يقول إذا لم يبلغ قدر كره فينجس بالملاقات فأقول هكذا أقول في العام كل ماء طاهر هذا العام إلا إلا إلا إذا لم يبلغ قدر كر فينجس بعبارة أخرى إلا القليل فينجس بالملاقات هذا العام خصصناه بماذا بمفهوم المخالفه هذا يجوز او لا يجوز في المساله اقوى القول الاول لا يجوز فنقدم العام على مفهوم المخالفه ما يجوز لا يجوز القول الثاني يقول يجوز يجوز تخصيص العام بمفهوم المخالفه سنقدم المفهوم الذي هو الخاص في الواقع سنقدم المفهوم على العام القول الثالث نحن من اصحاب التوقف نتوقف كما قال القائل الصلاه مع عليا أسف، والأكل مع معاوية أبسم، والوقوف وقت الحرب، والوقوف فوق السال أسلم. أسلم، لا مع هذا لا مع هذا، دائما دائماً يقول أتوقف، في البحث السابق أتوقف، هنا أتوقف، يتخذ هذا من أتوقف يقول، الأمر مجمل بالنسبة لي فأتوقف، لا أقول يخصص، لا أقول ماذا. يعني لا أتقدم العام على الخاص ولا بالعكس واضح القول؟ واضح القول أو لا؟ هذه أقوال ثلاثة بعد الرابع لا أخذ المسألة هذه أقوال ثلاثة ما ليه؟ قول الأول يقدم العام على الخاص فلا يجوز القول الثاني يقدم الخاص على العام فيجوز الخاص هنا مقصود به مفهوم المخالفة هذا الخاص ومع الاسف نطبقه الدرس القادم وصلى الله على محمد وعلى